الْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَ اجل الله ات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لا غني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم لا نكفرن انهم سيئات ولنجزيَنهم ولا نجزيَنهم, نجزينهم احسنا الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاحداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما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 خِرٌّ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أفقالا وأفقالا مع أفقالهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّدِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتْلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجعوا الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن باتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْبُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُولُطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُورًا وَأَتَيْنَا الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا تِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ من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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينا هو أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوطا زيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزننا منجوك وأهلك إ منَُجكَ وَأَهلَكَ إلاا مأتَكَ كانتَت مِ الغابِرين إ مزِلونَ على أَهْل هذه القيَة رِجزاء إ مزلونَ على أَهْل هذه القيَة رِجزَم منِ السماء بِم كانَوا يَبسُقول ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الأرض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 بَقَرٌ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَضَلَّنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ قَدَتِ الصَّيْحَةُ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان اللَّهُ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمعكر ولذكر الله أكبر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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمنوا به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من الكتاب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 وإنما أنا نذير مبين أولم يكفموا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذَلِكَ لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض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 يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايايا فاعبدوا كل نفس ذاائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوي انهم من الجنه لنبوي تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه وهو السميع العليم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 وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّا لِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُهُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِمِينَ